فَذن عَلَيْهِ قَحََ وَاحدَة فَكُوا كَه شممُطَل وَلَ قَد يَتَوون يَْقُرآلَ لِذِكرِ فَغَابِ مُدكِ كَذَبَت قَ لُوط بِ ثَلَّ نَعْلِيَهِمْ حَافِبًا إِلَّا آلُ نُوحٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَئِنْ قَذَيْنَاهُ ضط شتَن فَتَمَا رَ بُِذُرُ وَلَ قَدِ ر وَدهُ عَضَي فِيه فَطمسْن أَحْيونَهُم فَذوقُ عَذاَابِي وَنُذُرُ وَلاَا قَد ذوقُ وَعَذاغِي وَنذُر وَول قَد يََّرَقُر آلَ لذِكِرِ فَهَمٍ مُدكِ وَول قَد جَآلَ فِي الرعَونَ كذبوا بآياتنا كل لذا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُذُوهِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ